واستنزاف مواردها بحيث أصبح التلوث يصل إلى جسم الإنسان وإلى كل عضو من أعضائه الداخلية والخارجية لتلوث الهواء والماء والطعام ثانياً الاستعمال الخاطئ لبعض المواد في مجال الزراعة بصفة خاصة